الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن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 لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هوا وانذر ان سيوم ياتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا بِدعوتك ولنتبع الرسل اولم تكونوا اقسمتم من قبل ما لكم من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 فلا تحسب أن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وتر المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطيران وتغشى وجوههم, وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ أَذَابَ لَا قُلُمَّ النَّاسِ وَلِيُنْذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّ مَا هُوَ إِلَٰهُ وَاحِدٌ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 أَبِ قَلْبٍ مُنِيبًا وَأَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ لِتَخْلُوهَا أَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ أَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ